نجوم لاحت في العياال نجل عزة والسوددة وبريق يصطاعى خاد ونفوس الناس بها تسعد سعد نجوم الله في العيالة نجل عزة والسودد وبريق يصطى خاد وونفوس الناس بها تسعد وسحاب نجوم الله ليغيث قلوبا العيالة نجل عزة والسودت تتوقد بالح بالحمة تشدو حلقات زانت فتجسد فنجوم لاحت في العليا لتنات العزة والسؤدت وبريق يصطع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد أعلام الدعوة يا رمزا يامش على نور يتزود يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجه مدعوة يا يا على الدعوة يا مشعل نور يتجود يا بحرا ساحله أدي يحمل أرواحا تتوجد على مدّ وتيارا رمزا يا مشعل نور يتجود يا بحرا ساحله أدي يحمل لاحد في العلياء لنائج العزه والسودت وبريق يسطع واخادا ونفوس الناس بها تسعد والموج شباب قد امضى عزما للبارية يتعبد قد جاد بكتاب المولى كي يصبح تاج يتجدد كي يصبح تاج يتجدد نجوم لاحد في العلياء لنائج العزه والسودت وبريق يسطع واخادا ونفوس الناس بها تسعد لاحت في الافق لتسمعنا من فيض العزه ما تنشد يا مرتع العلم يا علما للدعوه ابراسا تشهى علم لا حد في الافق لتسمعنا من صيد العزه ما تنشد يا مرتع العلم يا علما للدعوه ابراسا تشهى الدعوه ابراسا تشهى تعل على اليال فلاجل وبريق يسطع اخادا ونفوس الناس بها تسعد تسعد تسعد, تسعد, تسعد, تسعد, تسعد